رحمه الله باب الصيد لا يحل الصيد المقتول في الاختياد الا باربعة شروق احدها لا يحل الصيد المقتول في الاختياد باب الصيد مفرع على باب الذكاء والصيد كما ذكرنا في طبعا الحيوان المتوحش واحكامه بيانتها تدل في الكتاب الصنع الرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة عنه في الحديث عدي حاتم الطائف وكان عدي رضا الله عنه يربي العاديات حتى قالوا انه لما نات عكفت على قبره الصداع من شدها له وضي الله عنوارضاه انه كان يعني مولع بالصيد للصداع العادي وكذلك ايضا حديثة بفعل بالخشني بالصيد للنعراض والصيد للقوس فضينا الكتاب السنة احكام الصيد والصيد يكون واجدا الى كامل انقاذ نفسه ويكون مكروها إذا فوت الإنسان به الأفضل والأكمل لأن الصيد يشغل الإنسان ويلهيه ويكون مندوبا إذا كان الإنسان يستغني به أو يريد أن يطعم به ضيفا أو نحو من ذلك مندوب ومشحب من يكون مباحا بغير ذلك ويكون محرما إذا كان الإجهاق الأروح بدون أن يقفل البهينة دون أن يأكلها كمن يجرب السلاح في البهائن ويفركها الضيور ويترف الطير, الطير بعد قتله لا يأكله ولذلك نهم من نفسه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الحيوان غرضا يعني هدفا هذا النوع محرم لا يجوز أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء من قد تقدم هذا شروط أهلية المذكين الثاني الآلة وهي نوعان الآلة آلة الصي تكون مثالا مثل ما ذكرنا مثل أن يصيج بالسهن مثل أن يصيج بالرنف بالقبيل مثل أن يصيج بالدماطق الآن أو بالرشاش في عاصرين الحاضر هذا النسب للصيج بالآلة الصيد بالحيوان هو النوع الثاني يعني الصيج إما يكون بآلة وإما يكون بحيوان وحد يشترط فيه ما يشترط في آلة الجبعي وأي نعم يشترك في هذه الآن أن تكون جارحة فيجوز أن يصيد بالبنادق الموجود الآن لأن البندق يخرق البهيمة وذلك قال إن أصاب فخزق فكل إذا خزق البهيمة فقد أنهر الدم فيذكر رسم الله عند توران السلاح ويأكل ما نصاد له مدام انه, أنه أنهر الدم لكن لو كان لا ينهر الدم مثل الندال الموجود بالحصة يضع الحصى ويرمي الطائر فهذا إذا وجد الطائر نيتا فهو وقيل موقول فما يحل قد حرم الله الموقول فإذا كان الآلة التي يستخدمها والسلاح الذي يقتل به البهيمة له مور ويشق ويخذق ونحو ذلك حل أكله البهيمة على ذلك قول عليه الصلاة والسلام ما نهر الدم وذكره الله عليه فكل ومظهوم أن الذي لا ينهر الدم لا يكذل كما لو كان عنده خشبة يضرب بها الطير فتموت الحمامة أو يموت العصور نقول هذا ما يجوز لأنه من يتبلر قطام وليس فيها خزق وليس فيه لكن لو أنه رمى سهلا أو, أو رمى الفش أو نحو ذلك الرصاص فقتل فأجهق الروح ونفذ إلى البدم خزق البدم فإنه يشلوا أكله فإن تغلبوا بتقنية أي بحث كما ذكرنا ومن وصيد المعراب كانوا في القديمة ضغون المعراب وضغون الحجر المقلاء ويرمون به فيجدون البهينة ميتة فإن البهينة بالحصى إذا وقعت الحجر على رأسها في مقتل بنها ما هذا ليه شد أكله وما ليس بمحدد كالبندق والأطوى والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به هذا ليس بمحدد البندق قال انه كان الطيل يجفف ويمون به يدوب خالدين وقد يقتل عليها وهو يكون له قوة قريبا من قوة الحجر وهو وقيد يأخذ ثكم الوقيد والشبكة وهي فيها حنق يكون في ثكم المخلوق يضغن للدينة وبعد الحين يضغن أكل وبعد الحين في مجرى الصيف يثيرون الصيد من الأخير ويأتي بالشبكة غير الشباة الموجودة الآن التي تمسك البهنة حياً غيراً هي شبكة تأتي عليها فإن يدخل الحيوان يريد أن يأكل أو يشم رائحة الطعام فإذا جدد كل ما تقدم جدد حكيان خنق ويبرد وهذا نوع من الخنق ولذلك لا يحل أكله وليس فيه إزهار بإنهار الدم قد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم بكل ذكاء إنهار الدم والنور الثاني الجارحة فيباث ما قتلته إذا كانت معظمة الجوارح نوعان طيور وعادية السباع عادية السباع العادية الصحيح أنه يجوز الصيد بأي صبع الأسد نعلمت أسد الصيد ألفة الأسد وعلي له طريقة وبالمناسبة بكتاب حياة الحيوان ونهاية الأرب وصفحة الآعشة للخلق الشنبي ونحن عنه الكتب ضينت أنواع الحيوانات التي يصاد بها وطريقة تعليم الصيد بهذه الحيوانات والأصل في الشريعة أن هذا السبع أو هذا الطائد يعلم بطريقة مخصوصة ويسترط في أن يدعوه فيجيب وأن يسليه فينشري وأن لا ينطلق إلا بأمره فأن بالنسبة لأن يدعوه فيجيب مثلا نأخذ عندنا السباع العادية نعام لأننا يعلم لأننا له كلب لأننا يكون من الشباع العادية كالأسد والنمر والصهد والكلب فهذه كلها تعلم الصيد إذا علم الصيد له الطريقة التي سنذكرها فجاز أكل صيده ونفته وكذلك أيضا الطيور الجارحة مثل الباز والنسف والباش والشواهيل والعقاب من ذلك إذا علم جاجأت كيف يؤلم أولا يعلمه استجابة الدعاء يكون بينه وبينه صوت معين فيدعو فيجيب فإذا نادى بهذا الصوت يعرفه فيأتيه أن يدعوه فيجيب هذا الشرط الأول يكرر هذا ثلاث مرات يدعو ثلاث مرات فيستجيب ويكون هذا الصوت متعارف عليه فلو علمه مرتين دعاه واستجاب مرتين فرأى فريسة الثالثة وانطلق بأمره وجاء بها لا يحل أكله شيري لأنه لم يشلق معلمه إلا بعد الثالثة الشرط الثاني أن يشهيه كل والإشلاق تخيير أتينا أبا عمر فأشلع علينا كلابه فشدنا بين بيتيه مؤكل هذا رجل بخير وجاءه يريدون عنده أن يطعمهم فيوجدوا طعامهم لكنهم أخاف الإشلاء هذا يعني التحريش أن يحرش الكلب أكرمكم الله أو الأسد الذي يعلمه والنمر يحرشه ثلاث مرات طبعاً بعض الأخيان يكون عنده لحم ويرمي له فيدعوه أن يذهب ويأتي باللحمة او يرى مثلا يرمي له دجاجة تفرد في الحجشه بها ويكون ساكن ينتظر أمره ثلاث مرات إذا استجاب ثلاث مرات فرعى صيدا في الرابعة فحرشه عليه فجعل الصيد نيتا حل ما أكمل إذن هذه أمور لا تفرد هذه مرات دعوة مع الإجابة والإشلاء في الشديد أمر السيد ويكون انبعاثه بأمر السيد لا بمجهيه قال رحمه الله وما علمتم من الجوارح المكيبين تعلمونهما مما علمكم الله فكلوا مما انسكنا عليكم نذكروا اسم الله عليكم هذا يدل على مشروعية تعليم الجوارح والجوارح مكيبين مشفل حتى الطير قال أبو فعلب يا رسول الله مين أصيد بهذه البزاة الباز وهم من أفضل أنواع الطيور الجارحة التي يصاب بها مين أصيد بهذه البزاة وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي غير المعلم فما يحل لي فضيّن نبس صلى الله عليه وسلم أنه لا يحلوه المعلم عندما أرسلت كلبك المعلم وذكرت بسم الله عريق فكل يدل على الشراط التعليم كما هو ظاهر القرآن نعم قال رحمه الله الثالث إرسال الآلة قاصدة إرسال الآلة قاصدة يعني لو أن البندقية فارضت من نفسها لو أن انتكأ البندقية فتارض فضربت فريسة هذا لا يؤكد ولا يؤكد به نيته لكن أن يصلها قصد الصيد ثم الخلاف هل يشترط أن يعين الصيد أو لا يشترط وفائدة الخلاف لو أنه أرسلها على حمامة معينة ثم طارف وجاءت حمامة ثانية يعني قلنا لي الشرط التعيين ميته يعني قلنا لي الشرط التعيين حلت وهو أقوى الثاني إنه لي الشرط التعيين يتخرج عليها قالوا له يعني ذبح الشرطين بشاة واحدة فإنه يصف وهكذا يتفرع عليها في مسألة النبو صاحب المنتشر فإنه إذا أرسله عن الصفة الشرعية بذكر في الله عز وجل صار معثرا صار مذكيا يسوي أن يصيب ما أينه ونصيب أم ما لم يتعين ثم إنهم مصعوبة بالمكان لو قلنا بتعين إذا جاء على قطيع المنطبط الرحش أو على قطيع توس الجبل صعد جدا يجس يحدد واحدة منهم ما يمشي هذا دائما نصيب ترى القطيع يفر وترمي يعني قد يصيب هذه او هذه يجس يمثل أن واحدة مشكلة هذا في حرب عظيمة وتضييق عظيم لذلك لا يشترط الطعام الصعي لا يشترط الطعام السلح الموجود الآن ينتشر منها عدة طلقات بطلقة واحدة يخلو أكله على الصعي فومدى بالجمهور رحمه الله نعم. فإن اتخل الكلب او غيره بنفسه لن يبح إلا أن يزيره فيزيد في عدوه في طلبه فيحيد إذا استرسل الكلب له صورتان استرسل أنه أنت جانس ورأيت الصيد أو لم ترى رأيته أو لم ترى فما شعرت الله والكلب أكرمكم الله قد هاجع للصيد طبعا له الصورة الصورة الأولى أن يشريه يحرشه فبعد أن رأيته نشع أن هذا زد في تحريجي فهذه فيها خلاف من ظلماء والصورة الثانية أن تسقط أما إذا سكت فإنه قد أنفك لنفسي ولا يحل. لأن الله يقول فاكلوا مما انسكنا عليكم اي لكم واذا انبعث لعيد عندي فهو يريد السيد لنصي وليس لسيده ولذلك قال اذا ارسلت كلبك اذا ارسلته ومصهوم الصفة في ارسلت انه لا يحل جاء من يرسله ولذلك الذي يترجح مذهب من قال انه يفتوي ان حرش او ان حرشه ندع ان الكلب بنفسه انبعث فانه لا يحل اكل سيدي وهكذا لو ان البابي بنفسه انطلق دون أن يكون هو الذي أطلقه ودون أن يكون هو الذي أصل فلاحي نعم قال الله من الرابع التسليس عند إنسان السمي أو الجارحة نعم تسلي لأنها شرق قال فكلوا مما ذكر رسول الله قال تعالى ومعلمكم من الجوارح المكلدين فألمونا هم الله فكلوا مما أنسكنا عليكم ونذكروا الله عليه فدل على اشتراط التسليم ونبد من ذكر رسول الله عند الإسالهي وهكذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فقال أرسلت كلبك وذكرت اسم الله ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فأكدت السنة مع دلية القرآن اشترطت اسمها لا. فإن تركها عمزا أو سهول لم يبحث لما قلنا ولا تأكلوا مما لم يترسم الله عليه وهذا يقوي ما ذكرناها في المسألة التي تتخدمت عنها في, عنه في التغسية أنهم قالوا في الزبح ومحط أنه لو نسيها صحة يعني جازة أن يأكل وهنا في السيد قالوا لم يرز هذا كل يؤكد ما ذكرناه أن ذاب الصيد أبيق من ذاب التغسية أنه خرج عن الأصل ما قال رحمه الله ويسن أن يقول معها الله أكبر فالذكر تسمى جبه تسمى